وكيف يتبع هذا مع المصل مع الصلاة؟ يقول إن الله لم يقل لا تصل قال لا تقرب الصلاة وأماكن الصلاة ما هي المساجد وعلى هذا يكون المعنى ولا تقربوا أماكن الصلاة وأنتم تُنوب دونبا إلا عابري سبيل أي مارين بها مر مروها والعبور بمعنى تجاوز والسبيل بمعنى الطريق يعني إلا أن تكونوا متجاوزين طريقا حتى تغتسل حتى للغاية أو للتعليم للغاية <تصفيق> نعم وهو غاية لقوله ولا يتنب أما, أما سكارة فغايتها حتى تعلموا ما تقولون وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغايد أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمم هذا كالاستثناء من قوله حتى, تغسل حتى تغسلوا ففي هذه الأحوال لا يجب الغسل ويغني عنه التيمم وفي قول من؟ أو جاء أحد قراءتان الأولى بتحقيق الهمزتين أو جاء أحد والثانية في حذف إحداهما أي أو جاء أحد أو جاء أحد. وفي قول لمست قراءتان أيضا الأولى بالمد لا مست والثانية في حذف المد أي لمسه وأنت كلام الله عليه ان شاء الله قال وإن كنتم مرضى أو على سفر وأطرق الله المرض لم يقل و... وأعجزكم هذا اختصار لكن يؤخذ من آيات أخرى أنه أن المراد بالمرض المرض الذي يؤثر عليه استعمال ماء وقولها وعلى سفر أطلقه ولم يقيد لكن نقول إن قوله فلم تجد ماء قيد هذا الإخلاق يعني على سفر ولم تجد ماء فتيمموا صعيدا أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامسهم النساء أو هذه أشكلت على أهل العلم لأن ظاهرها التنويع مع قوله إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء من الظاهل والتنويع مشكل لأنها ليست قسيماً لما سبق ولا نوعاً لما سبق والجواب عن هذا الشكال أن نقول إن أو بمعنى الواب وأو تأتي بمعنى الواو في البلوة العربية ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به بأنه غير فقول سميت به نفسك أو أنزلته الانزال ليس قصيمة تسمى ولا نوع من التسلع لكن ما على الحبيث سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استعفقت به في علم غيرك فالآية معناها والله أعلم أو على سفر وجاء أحد منكم من الغائد وجاء أحد منكم من الغائد أو لامسكم من وقول جاء أحد منكم من الغائد الغائد المكان المطمئن من الأرض المنخفض، وعبر به عن الخارج المستقدر الخارج المستقر، وهو البور والغائر. لماذا؟ لأنهم كانوا في مسبق، ليس عندهم كنف ولا حنانات، وإنما يخطف لسان البر. <تصفيق> يختار المكان المثمئنا من أجل أن يقضي حاجته فتأمل إلى أخضان حال الناس لعهد الرسول عليه الصلاة والسلام البيوت ما فيها خلق بيوت خلق ولا مراحل إلا في مبنى كان الناس يمتبون المكان المنخفض لقضاء حاجة والمكان المنخفض يسمى إيش يعني نازل وفي لغة عامية يقولون ماء قويق مش مانا يعني نازل من قائد. هنا يقول أو جاء أحد منكم من غائد أو لمستم النساء وفي قراءة لا مستم وهل القراءة كان بمعنى واحد نعم قيل إن معناهما واحد وقيل لامستم للجماع ولامستم لمجرد اللمس ولكن الصحيح إن معناهما واحد ولكن الفرق بينهما أن اللمس من جانب واحد والملامسة من جانبين كالقتل من جانب واحد والمقاتلة من الجانبين والمراد باللمس الجماع وإنما اختارنا ذلك بأنه لو كان المراد به اللمس باليد لكان في الآية تكرار وإهمال كيف تكرار وإهمال تكرار لحدث أصح لأن المجيء من الغائف هو الحدث الأصبر ولمس النساء باليد حدث أصبر وفيه إهمال للحدث الأكبر فإذا قلنا الملامسة الجماع صارت الآيات ذكر الحدثين جميعا الأصبر والأكبر سمعنا الرجل يا أيها الذين آمروا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا توبوا إلى عبدي سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لم اسم النساء فلم تجدوا لا نس، ما... أنت كل نس لا إطراء اللي بالمسح هو قسم قوس المشيخ واحد بين طلبة العلم أينك لكي... لكن قول اللي بالمسح هو الأصعب تقرأ بالنس أو جاء أحد منكم من الغاضق او نس ثم النساء فلم تجدوا ما أن تتمم فديمموا صيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلا الله كان عفواً هل تم الكلام على الآية في التفسير؟ تفسيراً إلى أين؟ ها؟ نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى في آخر آيتي يا أيها الذين آمنوا لا تقبوا الصلاة والمسكرة قال أو لامستم النساء وفيها قراءتان لامستم ولمستم وقد اختلف المفسرون فيها في معناها على قولين القول الأول أن المراد بها الجماع والقول الثاني أن المراد بها اللمس باليد والصواب أن المراد بها الجماع من أجل أن تكون في مقابل قوله أو جاء أحد منكم من الغائب، لأن في قوله أو جاء أحد منكم من الغائب إشارة إلى سبب الوضوء أو لمست النساء إشارة إلى سبب الغسل، فيكون في هذا ذكر الحدثين جميعا أما لو كنا لمست بمعنى اللمس باليد وأن اللمس باليد نافذ الوضوء. لم يكن في الآية إلا ذكر سبب واحد لحدث واحد وهو الحدث الأصفر يكون فيه سببين لحدث واحد يكون في الآية سببان لحدث واحد وهو الأصفر وهذا نوع من التكرار أولا مسلم النساء والنساء اسم جنس يشمل الأحرار والعبيد ويشمل الجميلة وغير الجميلة، ويشمل الصغيرة وغير الصغيرة، أو لا لا يشمل الص الصغيرة. الصغيرة التي لا يقطع مثلها، لا يش لا يشملها، وساتي شاهد ذلك بالفعل. وقوله تعالى فلم تجد ماء ألف هذه حرف أب. على قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء ونفي الوجتان يدل على الطلب لأنه لا يقال لم يجد إلا لمن طلب تقول طلبت فلم أجد وأما من لم يطلب فلا سحر يقال إنه لم يجد فلم تجد ماء فلم تجد ماء تَيَمَّمَ مُسَرِيتًا طَيِّبًا تَيَمَّمَ أي يقصد لأن القيام في اللغة بمعنى البسط كما قال تعالى ولا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ تنفقون ولستم بأخذيه إلا أن تنفقوا يعني لا تقصدوا الخبيث تنفقون منه ولا تنبأخذيه إلا أن يسرب أدنى دارها نظر عالي قلت يممتها أي قصدتها وأما الصعيد فهو وجه الأرض الصعيد وجه الأرض لأنه ساعد راهب بيب وأما قوله طيبا فالطيب ضد الخبيب وإذا كان المقصود من هذا الدم التطهور صار الطيب هو الطهور وإن شئت فقل الطاهر وهو كذلك فالطيب هنا هو الطاهر والصعيد حنة كل ما على وجه الأرض أو هو وجه الأرض وجه الأرض سواء كان حجارا أو رمالا أو ترابا أو غير ذلك فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من معطوف على تيممه فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه نعم ما فيها منه فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفور وغفور الوجه نقول في في حد ما قلناه في الوضو يعني حد الوجه من الأذن إلى الأذن عرضا ومن منحن الجبهة إلى أسفل اللحية طولا هذا هو الوجه وأما قوله أيديكم فمسحوا بوجهكم وأيديكم فهنا أطلق الله اليد وإذا أطلقت اليد فالمراد بها الكف فقط ولا يراد بها ما زاد على ذلك وقول إن الله ثانعفوا وغفورا أتمل هذه التعليل لما سبق من الأحكام أي لعفوه وماقرته شرع لكم التيمم عند عدم وجود الماء أو عند المرض والعفو هو المتجاوز عن عباده في ترك الواجب وفعل محطا وعفو الله عز وجل عفو كامل مقرون بالقدرة لقوله تعالى إن الله كان عفوا قديرا بخلاف عفو غيره فقد يكون للعدس أي العدس عن الأخ للسأر وقول غفورا الغفور هو الساتر للذنوب المتجاوز عنها، فإذا أضيف العفو إلى المغفرة حصل الكمال، وهو أن العفو لترك الواجب الواجب والمغفرة لفعل المحرم في هذه الآية الكريمه فوائد فوائد كثيرة، منها أهمية الصلاة والعناية بها، وذو ذلك. أن الله تعالى صدر الحكم المتعلق بالصلاة بالنداء بالاستراء الانتباه ومنها المما يدل على العناية بها أن الله صدر الخطاب بذلك بواسطة الإيمان يا أيها الذين آمنوا فدل هذا على أهمية الصلاة وعلى العناية بها ومن فوائد الآيات الكريمه الخمر لقوله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا فإن هذا رفصة للناس أن يشربوا الخمر في غير أوقات الصلاة وهذه إحدى المراحل التي كانت في الخمر لأن الخمر له أربع مراحل الإباحة والتعريض بتركه والنهي عن شربه قرب وقت الصلاة والنهي عن شربه مطلقا وقد أجمع المسلمون على تحريم الخمر وصار تحريمه من الأمور الظاهرة المجمع عليها حتى قال العلماء إن من أنكر تحريمه فإنه كافر إلا أن يكون ناشئا في بلد بعيد عن فلاد المسلمين فإنه يعرف ثم بعد ذلك يبين له طيب. ومن فوائد, فوائد الآية الكريمة أنه لا حكم لقول السكران لقوله حتى تعلم ما تقول فإنه يدل على أن السكران لا يعلم ما يقول وإذا كان لا يعلم ما يقول صار قوله لغوى لاعب عدرة وهو كذلك وهذا هو القول الغاجب أن قول السكرال لاعب عدرة حتى لو فلق فإنه لا يقع ولو أعتق فإنه لا ينفذ عتبه ولو ولو وقف لا ينفذ إيقافه أي قول يقول فإنه لا عبرة به لأنه لا يعلم لا يعلم ما يقول ويتبرع على هذه الفائدة أن الإنسان إذا غضب غضبا شديدا حتى صار لا يعلم ما يقول فإنه لا عبرة بقوله حتى لو كان كفرا وحمله على ذلك شدة الغضب فإنه لا عدس بقول بقول حتى تعلموا ما تقولون فجل ذلك على أن جهل الإنسان بما يقول له أثر في تغيير الحكم وكذلك لو طلق في شدة الغرض وهو لا يعلم ما يقول بل لو أنه طلق وهو يعلم ما يقول لكن صار كالمكرة من شدة الغرض فإنه لا حكم له فإنه, فإنه لا حق من القول ولا تتفق الماء بذلك وإن توعد الآية الكريمة الحث على حضور القلب في الصلاة لقوله حتى تعلموا ما تقولون والقلب إذا غاب فإن الإنسان لا يعلم ما يقول وإنما يقوله على سبيل العادة فقط وإلا لو أنه رجع إلى نفسه لتبين له أنه لا يدري ما يقول أي لا يدري معنى ما يقول معنى ما يقول وإن كان قد يدري أنه لفظ وإن فائدة الكلمة أن فيها شاهدا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في حضر الطعام أوه أوه ويجافعه الأخبتان ووجه ذلك أن الصلاة في هذه الحال ينقصها العلم بما يقول المصل ومن ثوائد هذه الآية الكريمه ما ذهب إليه بعض العلماء من أن الوسواس إذا غلب على أكثر الصلاة فإنها لا تصل يعني لو غلب الوسواس الهواجس بصلاها عليها أو على أغلبها فإنها لا تصل لقولك على حتى تعلموا ما تقول ولكن هذه مسألة الصحيح فيها أنه لا يضر عن أن أن الصلاة تصل لكنه لا ينال الثواب الكامل ودليل ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الشيطان إذا سمع النداء أدبر وله ضراط من شدة ما سمع ووقعه على قلبه فإذا أقيمت الضراط حضر وصار يقول للإنسان اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا حتى لا يفي أحدكم ما في الصلاة وهذا يدل على أن الوساوس في الصلاة لا تقتلها، لكن لا شك أنها تنقصه، لقوله لا سلف من صلاتك إلا ما عقرت، إلا ما عقرت عنه منها. ومن فائدة الآية الكريمة تحريم مك الجنوب في المسجد، لقوله ولا تنوبا إلا عاب سبيل وهذا هو أصف لقوات ما في, في هذا الآية أن المراد بذلك النهي عن قربان الجنب للمساجد إلا عابر سبيل ومن خوائد العاية الكريمة ولكن يستثنى من ذلك ما إذا توضأ الجنب فإنه إذا توضأ يجوز له المكس في المسجد، لأن هذا ورد في أثار عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يفعلون هذا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن توائد هذه هذه العادة الكريمه أن العبور ليس في المسجد، أن العبور ليس في وعليه. يعني ترتب على هذه الفائدة أن الإنسان لو مر عابراً في المسجد فإننا لا ننزمه أن يصلي تحية المسجد لأنه عابر لخلاف ما إذا مكر وجلس فإننا نقول له لا تجلس حتى تصلي ركعتين ومن فائد هذه الآية الكريمة أن, زوال أن المنع يزول أعني منع الزنو من دخول المسجد يزول إذا اغتسل لقوله تعالى حتى تغتسلوا وقد علمتم آنفا أنه يزول أيضا في إيش بالوضوء للآثار الورد عن الصحابة ومن فوائد الآيات الكريمة الإشارة للقاعدة معروفة المتفق عليها وهي أن المشقة تجلب التيسير ووجهه أن الله تعالى أجاز للمريض أن يتيمم ولكن هل يتيمم بكل مرض أو يتيمم إذا كان استعمال الماء يؤدي إلى الموت نعم لا هذا ولا هذا من العلماء من يقول لا يتيمم إلا إذا كان يخاف المرض أما إذا كان يخاف المرض أو طول المرض أو تشويه الجسم فإنه لا يتيمم ومنه من قال يتيمم بكل مرض والصواب أنه لا, ي... لا هذا ولا هذا فيتيمم بكل مرض يخشى باستعمال النائبي أن يقول مرضه أو يزيد مرضه أو يسلي يسري جرح حتى يؤثر في بدن أو ما شبهه. المهم متى حصل شيء يضر فإنه يكتمم ولا ولا بس. ومن قواعد الآية الكريمة أن المسافر إذا لم يجد الماء فإنه يكتمم. ولا يمترح حتى يجد ماء في البلد لقوله أو على سفر فلم تجد ماء فتيممه ومن فوائد الآذي الكريمة أنه لا يجوز التيمم في الحضر عند عدم الماء لأن الله تعالى شرط التيمم عند عدم الماء شرط شرطه الأول عدم الماء والثاني السفر والصحيح أنه جائز لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تيممه في الحضر في قصة الرجل الذي جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يرد عليه حتى تيمم على الجدار وقال إني أحببت أن لا أذكر الله إلا على طهر وهذا نص النزاع زاع ولأن العلة واحدة وهي عدم إيش عدم الماء فلو فرض أن الماء انقطع عن البلد ولم يجد ولم يجد إنسان ماء ليتموبه فإنه ينعم يت... ولم يجد إنسان ماء يتطهر به فإنه يتأمّم لأن العلة واحدة لكن دُكِرَ السفر لأنهم ظنّت العدم، وكما مر علينا أن القيد إذا كان أغلبياً فإنه لا مفهوم له. ومن فوائد الآيات الكريمة أن الغاء أن أن السفر لا ليس له حد معين. وجهه الإطلاع أو على سفر ولم يقل مسافة كذا أو مسافة كذا وهذا قول والراجح من أقواله العلم أن السفر لا حتله لا, لا بثمانين كيلو ولا مئة كيلو ولا أربعين كيلو حده أن يقع عليه اسم السفر فإذا وقع عليه اسم السفر ثبثت له أحكام السفر، ولم يحد الله ولم يحد يحد الله ولا رسوله السفر في مسافة معينة ومن فائد العآة الكريمة أن البول والغائط ناقضان للوضوء لقوله أرجاء أحد منكم من الغالب وهل هناك نواقف أخرى سوى هذا، سوى ذلك فيه نواقف منها النوم لأنه كان عنيقا بحيث لو أحدث الإنسان لم يقص بنفسه وعما النوم اليسير الذي يحس للإنسان نفسه لو أحدث فإنه لا ينقذه ومنها أكل لحم الإبل فإنه هناك من الغضو ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه حديثان صحيحان حديث البراء وحديث جابر في بن سامرة كم هذه البو والغائف والنوم وأكل لحم الإبل، نعم بقي علينا أشياء فيها خلاف مع أن النوم نفسه فيه خلاف لكن صحيح أنه ينقض الوضوء إذا كان عميقا. الخارج من غير السبيلين إذا كان نجسا ك الدم. وفيه خلاف بين العلماء والصحيح أنه لا ينقذ الوضع فإن, فإن الصحابة قد يقول الله عنهم كانوا تصيبهم الجراحة في سبيل الله ويتصيبهم الجراحة أيضا في غير القتال ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمرهم بالوضوء الوضوء من ذلك ومثل هذا تتوافر الدوائع على ولأن نقول الوضوء ثبت في مقترب دليل الشرعي فلا يمكن أن تتبع هذه الطهارة التي حصلت بالوضوء إلا بدليل شرعي وليس هناك دليل يدل على أن خروج الدم من البدن أو غيره من النجاسات من غير السبيلين من غير سبيل ناقض الوضوء وعلى هذا في الرعاة ولو كثر وال والجرح ولو كثر نذيب الدم لا يكون ناقض العضو مس الذكر وأنشئت بقول مس الفر هل هو ناقض العضو؟ فإن العلماء أقوال أنه ناقض مطلقا وأنه غير ناقض مطلقا والتفصيل والأظهر التفصيل. وهذا هو مقتدر التعليل الذي علّل به النبي صلى الله عليه وسلم عدم النقص. فإنه قال لما سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه النور قال لا إنما هو بضعة منك أي جزء منك وقطعة منك. فإذا مس الإنسان لغير شهوة فهو كما لو مس بقية أعضاء. ليس عليه وضوء ولا اشكل فيها لكن اذا مسه لشهوة فهل الوضوء واجب او الوضوء مستحب في قولان للعلم منهم من قال انه مستحب لان الشهوة تثير البدل ومن من قال انه واجب والاحسن بل والاحوط ان يتوضى منها أيضا لما اختلف في العلماء ترصيل الميت مثل المرأة واستحرح في هذا أنه لا إعلام وعلى هذا فالنواقض التي نرى أنها ناقضة والتي تلت عليها النصوص عندنا هي البول والغائط والنوم العميق وآكل لحم الإبل ومثل الذكا لشهوة على سبيل الاحتياط نعم ماذا؟ الريح خارجنا من السبيلين نعم ولهذا لو قلنا الخارج من السبيلين وعممنا لكان أولا نعم القيلان فضلون. نعم، طيب يقول أوجاء المؤمن ومن فوائد هذه هذه الآية الكريمه أن مجامعة النساء حدث أولى مسلم والنساء ولكن هل هو حدث أصفر أو أكبر نقول هو حدث أكبر كما دلت على ذلك آية مائدة وعلى هذا فيجب على الإنسان إلى جامع المرأة أن يغتسل سواء أنزل أم يمنزل وكان في أول الإسلام أن الرجل إذا جامع ولمنزل فإنه يرسل ذكره وما أصاب وما وما ولا يجب عليه الوصل ثم بعد هذا نسل فصار الوصل واجبا من الجماع وإن لم يحصل إنسان أما إذا حصل إنسان من جماع أو غير جماع فإن الوصل واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء ومن فوائد الآية الكريمة أنه يشترط لجواز التيمم عدم الماء أو التضرر باستعماله عدم الماء معقول من قوله فلم تجدوا ماء والتضرر باستعماله من قوله وإن كنتم مرضى وعلى هذا لا يمكن أن يكون تيمم إلا إذا تعذر استعمال الماء لعدم أو لضرر باستعماله ومن فوائد الآيات الكريمه جواز التيمم على وجه الأرض كله من رمل أو حصى أو تراب أو سابخة أو جس أو غير يعني. كل ما على الأرض فتيمم به بقوله تعالى فتيمموا صعيدا ولم يقيم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء على الشطين الصعيد الطيب واخترف العلماء فيما إذا كان من غير جنس الأرض كالشجر هل يجوز التعم به أو لا فمنهم من أجاز التعم به ومنهم من قال لا يجوز إلا إذا كان مفتصلا بالأرض أما الغصن المنكسر المرمي في الأرض فإنّه لا يَتيم لا يَتيم مُبِني، وهذا هو الأقل، وعلى هذا فلو تيمم الإنسان بجذع شجرة متصل بال earth فلا بأس، ولكن لا شك أنَّ تيممها على نفس الأرض أو لا وأحوط وابعد عن خلاف، واختلف العلماء رحمهم الله هل يُشترَع أن يكون له غبار أو لا فقال بعض الظلم لا بد أن يكون له غبار يقوله تعالى في آية المائدة فامسحوا بوجوهكم وإيديكم منه ومن للتبعيد وهذا يقتضي أن يكون هناك غبار يمسح به ومنهم من قال لا يشترف أن يكون له غبار واستدلوا بالآية هذه من وجوهكم وإيديكم ولم, ولم يقل منه واستدلوا بأنه انتبك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أرى عمار بن ياسد كيف يتأمم أنه ضرب بيديه, بيديه الأرض ونفخ فيهما, ونفخ فيهما ولو كان غبار شرطا لم ينفع لأن النفط يلزم منه أن يقير الغبار والصواب أنه لا يفسر الغبار وأن الإنسان الذي يتيمم على الأرض صح تيممه سواء كان فيها غبار أم لم يكن ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا بد من المسح المسح مع القصر فقوله فتيمموا فامسح وعلى هذا فلو أن فلو هب تفريح وحملت ترابا ووقف الإنسان أمام الرئيس سمج لها حتى ملأت وجهه من الغباب ومسح وجهه فهل يجزء ذلك أو لا قال بعض أهل العلم نهزء والأحوط اللوزئ وذلك لأنه أمر بأن نقصه وجه الأرض ونمسح منه ومن فائد الآية الكريمة الختمة في التشريع وجه ذلك أنه أن الله فرق بين طهارة الماء وطهارة التيام طهارة الماء من الجنابة لا بد أن تعم إيش جميع البدن ومن الحدث الأصغر لا بد أن تعم الأعضاء الأربع الوجه واليدان والرأس والرجلان أما طهارة التيمم فإنها لا تكون إلا في عضوين فقط وهما الوجه واليدان ولا فرق فيها بين الطهارتين الكبرى والصغر والحكمة من ذلك هو أن الطهارة بالماء فيها تطهير تطهير في استيواب وطهارة في التيمم فيها تطهير معنوي وهو كمال التعبد والتذلل لله عز وجل بحيث إن الإنسان يمسك بالتراب وجهه وكفين وهذا يعنيه على كمال التعبد ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الترتيب بين مسح الوجه بالتأمم ومسح اليدين أيهما يقدم الوجه والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أقبل على الصفاء إن الصفاء والمروثة من شاعر الله أبدأوا بما بدأ الله به وفي لفظ للنساء ابدؤوا بما بدأ الله به وإذا كان الله بدأ هنا بالوجوه فإننا نبدأ بها وهذه المثل اختلف فيها العلماء منهم من قال اشترط التقيب في التيمم مطلقا سواء تيمم عن حدث أصغر أم عن حدث أكبر ومنهم من قال لا يشترض الترتيب المطلقة سواء تئمم عن حدث أصغر أو عن حدث أكبر ومنهم من قال إن كان عن حدث أصغر وجب الترتيب وإن كان عن حدث أكبر لن يجب قالوا لأنه إذا كان عن حدث أصغر كان بدلا عن طهارة يجب فيها الترتيب والبدل له حكم الممكن وإن كان عنه غسل فالغسل لا يشترط فيه الترتيب فيكون بدلا فيكون بدله لا يشترط فيه الترتيب وهو التيمم والأحوط الأحوط أن يركب فيبدع بالوجه ثم باليدين ومن فوائد هذا هذه الآية أنه لا يجب في التيمم مس الزراع بقول بوجوهكم وأيديكم وأطلق واليد عند عند الإطلاق هي الكف ودليل ذلك قوله تعالى والسارق والسارقة فقطع وإيديهما وقد أجمع العلماء على أن السارق لا تقطع يده إلا من مفصل الكف ولا تقطع من المرفق وهنا أطلق الله تعالى اليد كما أطلقها في في القضل بالسرقة وإذا أطلقت في المرال الكف فإن قال قائل أفلا يجب المس إلى المرفق قياسا على الوضوء نقول القياس لا بد فيه من مساواة في الفرع للأصل وهنا لا يمكن تساوى الفرع والأصل للتباين العظيم بين طهارة التأمم وطهارة الماء وطهارة الماء فكما ترون أن طهارة التأمم أخف بكثير من طهارة الماء لا يجب إلا أن يطهر كم أذوين فقط والطهارة متساوية في الحد الأخر والأكبر والطهارة أيضا ليست فيها مظلمة ولا انسحاب ولا يسر التراب إلى ما تحت الشعور ولو كانت خفيفة والفرق بين تهار في الماء والسموم كبير جدا وإذا كان كذلك فإنه لا صقتياس ومن فوائد هذه الكريمه اتاتوا هذين اسميل لله عز وجل العفو والغفور إن الله كان عفو وغفور ومن فوائدها اثبات ما دلت عليه ما دل عليه هذا الاسمان من السطه وهي العفو والمغفرة فإن قال قائلا إن الله كان غفور رحيما هل هذا الوصف كان لله ثم قال الجواب لا في كلمة كانت المراد نقول لأنه لأنها فيها في هذا استيقاظ وشبه قد سلبت عنها الجلالة على الزمن وكان المراد بها تحقيق الاتصال بما دلت عليه وهذا في القرآن كثير بالنسبة لاسم الله وصفه نعم مطمض للسنشاق ليس الواجه نعم واجه الدلالة قالوا لئن الذين يقولون بأن المطمض للسنشاق والي يبلوه يقولون أن الأرس ويطم من الواجه فهل الله سبحانه وتعالى أوثبت عبد رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه أمر الذين يتأمون بالمطمض للسنشاق أن يتأمون بالسرعة السمع سمع قاد يقول بعض العلماء أو بعض الناس في هذه الآية على أن مضمضة ورسنشاق ليس هذا واجباً، فنقول نعم نحن نوافقهم على أن مضمضة ورسنشاق في التأمل ليس هذا واجباً، وكيف يسند قلب التراب أو كيف يكتمض به؟ أما لأما الوضوء فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان الواظب على المضمضة والاستنشاق ولم يرجع ولم عنه حديث لا صحيح وضعيف لأنه تركت بل قال للقيق الإنصابرة بالق بالاستنشاق إلا أن تكون صائمة وقال إلا توضأت فمضمض وقال إلا توضأ أحدكم فليجعل على أنفي ماء ثم ليستمثل عوامر ثم نقول أيضا فهأف ثيمون فيها نقص أعضب أيضا الرجل ما توصل في طهد ثيمون هل يقولون إن الرجل ليس واجب أصلها؟ إيش؟ إيش؟ نعم نعم صحيح ما. لكن هذا يمكن أن الإنسان يفهم يستنشق التراب أو يتمزج بالتراب. أنا عندي إن, إن صح هذا القول عن أهت من العلم. ففي عقلي خبر. هذا أن صحك. كيف العلم؟ نعم خالق. نعم. نعم. نعم. هل هل إيش؟ فهو <تصفيق> ادى التثليث هذه الحركه التثليث نعم هل هذا مختلف اسمه يعني لم تفعل فتوضا ثم اذل ليش نعم نعم نعم مائي، مائي. مائي، مائي. لا البوعي هماء ما ينطبق عليها إلا القول الثاني اللي يقولون كل ما على وجه الألخف صيد هذا مصطح طبعا لا يشرف فيما يكون أنه لا يبار وذكرتم لدي الله بأن رسول السلام لا تنبيه لنه تمرت على من قلن أنه ليس أن يكون قبار ضمن أجل الماء لنه نعم فقصد رسولكم وإن يقضر منه التبعير فما وجه رضي العائل قصدت أن يقال من هنا تصرح التبيير وتصرح للفتاة الغاية وإذا احتمل بطل إذا وزد الاحتمال بطل من يعين لنا أن من للتبعير إذا قال أمسح وجوهكم منه نعم تصلوش نعم اي نعم لا لها معاني متاكدة ويعين أحد المعاني السيء نعم والله نعم لا لا ما انشال يعني فحيث المسجد لما تجب على من دخل المسجد وهو أهل للصلاة أما إذا دخل وهو غير متوضي فإنه لا نقصر لا نحن أصلا ميه واجب لذاتها واجب على من دخل على وضوء أن لا يجلس حتى يجلس حتى يصل ركتين هذا يعني يلقى الوضوء ودوء مع أن الذي يظهر لنا أنه ليس في واجب إيش؟ يعني على حال رأي هؤلاء إذا سرق السارق قطع يدهم من الكفر لا لا أطلق ومن الذي قال لهم أن اليد إذا أطلقت إلى الكفر نعم خمس قاعد ينقض بروق. إنه كل خارج من السبيلين فإنه ينقضونه من غير السبيلين لا ينقضونه نعم نعم هو الأحكام نعم هو أثني أحكام هذا يشبه يشبه يعني درسنا دعوم يشبه يشبه نعم أحسن الله إليك على قول الذي يركح تنوه وهو أن الغبار لا يشبه نعم أقول ما يقضر هذا مع القول البوية يقولون أنها ليست, ليست من من أصل الأرض البوية معروفة أنها من البترول فهي تشبه الثياب التي تكسى بها الجدران لكن من قال أن كل متصل بالأرض فهو من الأرض وهو مدهم مالك فإنه يصح كامل عيد أما قائلتك أنه درد لكل الأرض نعم نعم نعم هذا اجتهاد رضي الله عنه لكن اجتهاد في مقابلة النص لأنه ثبت في حديث عمر بن ياسر وعمر بن حصين ان رسول انما مسح الكفي فقط نعم حجة في مقابل الصينية هنا يقال هذا من اجتهاداته مثل ما كان رأي الله عنه يأصل داخل عينيه في الوضوء حتى عمله نعم هل قلب على العقل من اغماء من السكر هل قلب على الحق من اغماء من, من, من السكر هل هو ناقض من الوضوء هنا مثل النوم العميق. نعم الوقوف في هذا هل الوقوف في المسجد مثل العبور او مثل القعود قعود هذا قعود ودليل على هذا ان رسول منع الحائض من تطواف البيت مع انها تدو نعم اين نحن نقول مثل هذا لا لا صرت عليه نقول هذا مثل مثل <تصفيق> يعني على يضره الغسل والمس الغسل والمس كل المسح الغسل فقط نعم الغسل اينا هذه إلا إذا الليل كان عليه كبير الفافه فبينها امسح الفافه ويصب اقلعه أقل حتى باقي العضو نفسه اتقوا الله طيب وهذا ستاع نقصد باقي العضو ولا لا إذن يجب أن لا يكون في يوم أو أنتم عليكم أنتم عائلي لا يا ديم إلا إذا كانوا من صحة الجرح إذا كانوا من صحة الجرح لفافة يلوك علي إنكم من صحته معلوم لأن لأن لا أفقوا بأيديكم الكف الصحيح أما المذهب فابتأممهم في محل غصبه إذا كان باليد فإذا رسل اليد السليمة تيمم ثم ما رأسه والصحيح أنه يجوز أن يكون بعد انتهاء الوقت وأنه لا لا ترتيب في هذا آدم ما في شيء لا عادينا طالما امشتحنا ذا وقيمة الصلاة نعم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله أحيطان وليم ألم تر إلى الذين قوة مصير ويجب من الزكاة واللي كون أن تظل الجميل والله أعلم بأعدائكم وكفاب الله رهي وكفاب الله رصورا أعوذ الله من الشيطان الرجيم قال اللهم تبارك وتعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب الاستفام هنا للتقرير يعني يقرر الله سبحانه وتعالى ذلك على وجه مشاهد مرعي يراه الرائع والخطاب في قوله ألم ترى يحتمل أن يكون للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويحتمل أن يكون لكل من يتوجه الخطاب إليه أي ألم ترى أيها مخاب إلى الذين أوتوا نصيبا أي أعطوا نصيبا فرؤونته هنا تنصب مفهولا المفعول الأول في هذا السياق هو الواضح الذي هو نائب الثاب والمفهول الثاني هو قوله نصيبا والذي أتهم نصيبا من الكتاب هو الله عز وجل وهذا النصيب من الكتاب هو التوراة والإنجيل وعلى هذا فيشمل اليهود والنصارى لكن في اليهود أعظم لأنهم هم الذين كانوا في المدينة في عاج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ألم ترى إبعالين أنت نصيبها من الأفتاء يشترون الضلالة يشترون الضلالة أن يطلبونها شراءا ومن المعلوم أن المشتري طالب للسلعة جاد في طلبها حتى حصلها بالشراء وهذا أبلغ مما لو قال يسلكون الضلالة لأن الشراء ينبع عن رغبة وطلب حتى يصل الإنسان إلى ما أرده يشترون الضلالة بماذا؟ بالهدى كما قال الله تعالى في آية أخرى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى وهل هذا الشراء شراء رابح؟ لا هذا الشراء أخضر عنواع الشراء ولهذا قال تعالى في سورة بقرة فما ربح تجارتهم وما كانوا مهتدين يسترون الضلالة هذا باعتبار ما يختارونه لأنفسهم وهل شرهم قاصر استمع ويريدون أن تظلوا السبيل مع شراء من واختيارهم إياها وحجسهم عليها يريدون أن ينقلوها أيضا إلى غيرهم يريدون أن تضل السبيل أي الطريق إلى الله عز وجل وهو دين الإسلام وإذا كانت هذه إرادتهم فسوف يسعون إلى حصول مرادهم بكل وسيلة ولهذا نجد أن الكفار عداء المسلمين يسعون إلى إرغال المسلمين بكل وسيلة تارة بالانحلال الخلق وتارة بالدمار الدمار العسكري وتارة بالأفكار السيئة الرديعة هم يرون السلاح الذي هو أنكى فيستعملونه فيستعملونه ولا يبالون يعني لو أن الأمر أفضى إلى العدوان المسلح لفعل، لأنهم يريدون أن أن أن السبيل. نعم، فإن قال قائل لماذا يريدون أن ظل السبيل؟ نقول لأنهم جلّاء، وكل إنسان يريد أن يكون الناس على شكله. هذا من من وجه آخر أنهم أولياء أولياء الشيطان والشيطان. قال قال لله سبحانه وتعالى خاطب الله قال فبما أقويت لاقوذنا لهم صراط مستقيم ثم لآتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمنهم وعن شمالهم ولا تجد أكثرهم شاكرا وتأمل قوله لاقوذنا لهم صراط ولم يقل على صراط ولا في صراط حذف حرف الجاب ليشمل أن قعوده على الصراط حتى لا ندخل وقعوده في الصراط حتى لا نتم أسليم. وهو كذلك هو يقعد هنا الصراط على الصراط خارجه حتى لا ندخل وفي الصراط داخله حتى لا نتم المسيح وهؤلاء هم أولياء الشيطان كما قال تعالى فقاتلوا أولياء الشيطان وإذا كانوا أولياء فسوف يناصبون على ما يريد من إضلال عباد الله ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم الله أعلم بأعدائكم منكم لأننا قد يخفى علينا العدل وقد تخفى علينا تخفيطاته التي يريد بها أن يضلنا ولكن الله تعالى له بالمصاد ففي قوله والله أعلم بأعدائكم تسبية لنا وتهديد لأعدائنا لأنه إذا كان أعلم بأعدائنا فسوف يقين شرهم إذا تولينا الظهر وإن ولينا عن الله سلط علينا هؤلاء الأعداء والله أعلم بأعدائكم وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا أي متوليا للأمور وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا أي مدافعا و... وناصرا في هاتين آياتين فوائد أولا أن من الناس من يؤتى الكتاب ويرزق العلم ولكنه لا ينتفع به مثل هؤلاء قُنطوا نصيبا من الكتاب ومع ذلك لم يتفعوا اشتراه اشتروا من كبير وجه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من لم ينتفع بعلمه فهو شبيه بهؤلاء من أتاه الله علما فلم ينتفع به فهو شبيه بهؤلاء ولهذا قال سبحانه العيون رحمه الله من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى وهذا صحيح ومن فوائد الآية الكريمة أنها شاهدة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك وعليك فكتب الله التي يحملها الناس إما لهم وإما عليهم ومن فوائد الآية الكريمة حب هؤلاء بالظلال والشر بقوله يشترون الظلال ومن فوائدها الحذر من هؤلاء وأنهم مهما عملوا معنا فإنهم لا يريدون الخير اطلاقا لقوله ويريدون أن تضل السبيل فهم قد يعطون يغذقون علينا من أموال ومن المصائم ومن كل شيء لكنهم ماذا يريدون إيش يريدون إبلالا يريدون أن نظل السبيل والغزو بالدنيا غزو بسلاح فتات يعني إغداق الدنيا على الإنسان ورفاهية الإنسان غزم باستلاح في التاع لأن الإنسان كما قال الله تعالى عنه وتحبون المال حبا جما فإذا أغدق عليه المال الذي يحبه فإن طبيعة الحال البشرية تقتضي أن يلين مع هذا الذي وفر عليه المال وأن عليه ومن فوائد هذه العالة الكريمة الثناء على المسلمين بكونهم على السبيل لأن قوله أن تضل السبيل لولا أنهم على السبيل ما حاولوا أن يضلوه لأن الضال ضاد فأي شيء نحاول أن نفعل ومن فائد الآثة الكريمة التحذير من هؤلاء اليهود أو النصارى أو غيرهم لأنه إذا حذرنا الله من منؤوت نصيبا من الكتاب فتحذيرنا من من منهم عمي صم بكم من باب قولا ومن فائد آية الثانية إثبات علم الله لقوله دعال والله أعلم بأعدائكم ومن فائدها كمال علم الله حد جاء العقيمي نعم فتجئ بها على صياحة التقريب أعلم بأداء ومن فوائد هذه الآت الكريمة تسلية المؤمنين وتقوية أزائمهم لكون أعلم بأعدائنا وأنه ناصر لنا ووليد لنا ومن فوائدها تهديد المشركين وتحذيرهم. لقوله والله أعلم بأعدائك لأن لو فرضنا أقول مثل أعدائك أن أباك قال لعدوك أنا أعلم بك أنا أعلم بك وبعداوتك فسوف يخاف ويحذر، ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا بد للمسلمين من عدو بل من إيش أعداء وكما أسلفنا تعليقا على الكلمة كل من كان غير مسلم على أي ملة كان فإنه عدو للمسلمين. طيب ومن فواجهة الكريمة الثناء على الله سبحانه وتعالى في الكفاية في الولاية بعد والنصرة لقوله تعالى وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وليا منصوبا على أنها تمييز على أنها تمييز محوّة على الفاعل لأن الكافي والولاة الله نصرته فهي تمييز محوّا على الفاعل والباء في قوله بالله قالوا أنها زائدة وأن العصر وكف الله وليا وكف الله نصيرا نعم. والله أعلم يا عادل أعلم يا عادل حرصت التفتيح إذا هو في دواعي التفتيح ما يصير لي إثنين كيف حضر صحيح. وفالسبب أشخاص بعض الناس يطلعون عالم أعلم ما العالم. إيه. بيننا بطلا هذا. وقلنا أعلم أبلغ من عالم. لأن عالم لا يمنع المشاركة. أن يكون الله عالم عن عالم وفنان عالم ظنوا منهم أنه إذا اشترك الخالق والمخلوق في العلم كان هذا داماً مشابه أو أنه على حد قوي الشاعر لم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أنظر من العصر ولكن هذا غلط نقول حتى حياة الله عز وجل وعلمه وسمعه وبصره بينها وبين ما المخلوق من ذلك الشهر في الأصل إشراك في الأصل لكن الخالق أكمل من المخلوق فيها يجوز فلإن الله قال الله خير أما إشكوم أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنَ الَّذِينَ هُمْ لَا يُصَدِّقُونَ الْكَلِمَ عِنْدَ غَضَبِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَسْمَعَ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَأَيْنَا لِيَأْنسَنَتَهُمْ وَطَعَنَ فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعُوا وَأَطَعْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَى وَلَكِنَّ نَارَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا يا أيها الذين أوتوا كتابا أعملوا وندعونا مخدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبالها أو ندعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعونا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبق لنا الكلام على قول ذات تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من كتاب ذا من المراد بهؤلاء الذين هوا تنصيبا من الكتاب اليهود والنصارى. طيب لماذا عبر بقوله يشترون عن قوله يضلون نعم للدلالة على رغبتهم بالضلالة وكأنها سلعة يطلبونها ويحصن عليها. طيب هل ذكر الله لهذه الآية نظيرا لما سبق؟ ده لا رئاء الناس أناس اجتلو وظلال بلبلة. نعم ذكر <تصفيق> الله ذلك في صفات المنافقين وعلى هذا فالكفار والمنافقون كل منهم سواء هل في الآية هل من الآية شاهدون في أنهم يحبون أن نظل خالد هنا يقول <تصفيق> يريدون أن تظلوا السبيل نعم. نعم. نعم فهل لهذه الآية نظير؟ نعم. نعم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصار حتى تتبع عن الله ومنه <تكفر> قوله تعالى ود ولو تكفون ود ولو تكفونه كما كفر طيب هل وافق الشيطان في هذه في هذه الإرادة نعم نعم وافق الشيطان الذي قال تعالى وَالْقُوَادِ الشيطان في هذا في هذه الإرادة نعم الشيطان الذي قال نعم، ثم يريدون أدرا الخلق الشيطان أيضا يريدوا أدرا الخلق. ما الفائدة من كونه الله أعلم بأعداءه وغيره؟ وش ليش قال الله الله أعلم بأعداءه؟ طيب ثاني كيف ذلك؟ طريق. سمعت المقال يقول فيها تهديد وتأييد تأييد المميب أن الله أعلم بأعدائهم وسأكفيهم إياهم كما قال تعالى إن الله يذات عن الذين آمن وتهديد الأخفار بأنه سوف يرد كيدهم في نحورهم وينصر أولياء وعليهم ولهذا قال وكباب الله وليجا وكباب الله نصير طيب هل من أسماء الله الولي والنصير من دوام ما تريث جاء في الله هو الولي وكذلك أيضا هو الذي يقسمياته وله وهو الولي الحميد وهو الولي الحميد هل من أسماء الله النصير؟ أقول هل من أسماء الله النصير؟ ها؟ ما أدري. خالد نعم نعمل نوله ونعمل نصلي ونعم أحسن حما قال الله خبرك وتعالى بد كرس الليلة وأظن ما سبق خلنا فايد قال الله تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضع من هذه التبعية والذين هادوا أي رجعوا وهم اليهود رجعوا عن عبادة العجل، فسموا الذين هاد بقوله تعالى إن هودنا إليك، أي رجعنا إليك. وقوله يحرفون الكلم الجملة هذه لا يصح أن تكون مبتداً، لأن الفعل لا يبتدا لا يبتدع به. وإذا لم يصح أن تكون مبتداً، فكيف نعربها؟ نقول إنها, إنها صفة لموصوف محذوف هو المبتدى والتقدير من الذين هادوا يحرفون الكل... قوم يحرفون الكلمة عن مواضعه من الذين هادوا قوم يحرفون الكلمة عن مواضعه وقال بعض النحويين إن من التبعيضية اسم فتعرب على أنها مبتدا، لأن تقدير من التبعيضية بعض الذين هادوا وحركوا كلمة عن مواضحهم وعلى هذا فيكون من بصورة الحرف ولكنها اسم وتكون هي المبتدا وجملة الحرفون هي الخبر ولا حاجة إلى التقدير. ولهن غائب القرآن. بس قوله تعالى ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. تقيّم من أهل ومن أهل المدينة قوم مرضوا على النفاق. كل من القولين له وجه. أما الذين قالوا إن من التبعدي هم، فيرجح قولهم أننا لا نحتاج إلى تقييم في الآية. وإذا دار الكلام بين التقدير وعدمه فعدم التقدير أولى لأن الأصل عدم الحذف وأما الثاني فيقوي أن من التبعضية حرف واستعمالها اسما إخفاة لها عن موضوعها الأصلي فنكون نتكبنا مجازا آخر مجازا بتقديرنا إياها اسما ويكون التقديم تقديل الاسم أرجح ويسمى هذا إيجازا بالحذف لأن الإيجاز إيجازا بالحذف وإيجازا بالقصر يعني جملة قليلة لكن تحتمل معنى كثيرا هذا إيجازا بالقصر جملة فيها أشياء محذوفة هذا إيجازا بالحذف قولوا يحرفون الكلمة عن مواضعه أي يصركونه والتحريف التصريح ومنه حرف الدابة عن جهة سيرها أي صرفها والكلم اسم جمع واحده كلمة واحده كلمة قال ابن مالك الألفية واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلم والمراد بالكلم هنا ما أنزله الله تعالى على رسل من الوحي وقوله عن مواضعه أي يصرفونه عن ما أراد الله عز وجل به لأن ما أراده الله بكلامه فهو موضعه قال العلماء والتحريف نوعا تحريف لفظي وتحريف معنوي قد ينفرجان أي ينفرج أحدهم على آخر وقد يجتمعان ثم التحريف اللفظي قد يتغير به المعنى وقد لا يتغير به المعنى والنظر لكل واحد من مثالا التحريف اللفظي المعنوي كتحريف بعضهم قوله تعالى وكلم الله موسى, تك وكلم الله موسى تكليما إلى وكلم الله موسى تكليما فهذا تحريف لفظي معنوي لفظي لأنه جعل لفظ الجلالة منصوبا بعد أن كان مرفوعا معنوي لأنه تغير به المعنى حيث كان جالا على أن المكلم هو موسى ومثال التحريف اللفظي الذي لا تغير به المعنى أن يقول القارئ الحمد لله رب العالمين فهنا التحريف لفظي لأنه كان يجب أن يقول رب العالمين لكن هذا التحريف لا يتغير به ومثال التحريف المعنوي مع إبقاء اللفظ على حاله تحريف أهل التعطيل قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى باستولة، فهم لم يغير اللف، اللف قد أقوه على ما هو عليه، لكن قالوا المرات بالاستواء الاستيلاء وهذا تحريف معنوي. طيب، ثم إن التحريف إن هذا التحريف المعنوي سماه متبعوه تأويلا، تأويل وقال التأويل صارف الكلام عن ظاهره إلى معنى المخالف الظاهر بدليل، فسموا هذا التعريف تويلا، ولكن نقول هذه التسمية تمويه على السامة، لأن التويل أن يصف الكلام عن ظاهره بدليل صحيح، وأما الدليل الذي تدلوبه فهو دليل وهمي. وليس له أصل من الصحة وعليه فنقول إذا أول الإنسان الكلم عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر فإن كان هناك دليل من كتاب أو سنة فإنه مقبول وإن لم يكن له جليل فإنه غير مقبول فإذا قال قائل إن المراد بقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله إذا أردت أن تقرأ القرآن قلنا هذا غير مقبول حتى تأتي لنا بدليل قلنا عندي دليل وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعوذ عند إرادة القراءة لا عند إنهاء القراءة فنقول هذا مقبول وعلى العين والرأس الدليل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وإذا قال قائل الرحمن على العرش استوى أي استولى قلنا هذا صرف للكلام عن ظاهره وهو غير مقبول لأنه لا دليل عليه فصار التأوين الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره إن دل عليه دليل فهو مقبول ونسميه تفسيرا وإن ندل عليه دليل فهو مرفوض ونسميه تحريفا هؤلاء الذين هادوا أو بعض هؤلاء الذين هادوا حرفوا الكلمة عن مواضع لا لا بالنسبة لعيسى ولا بالنسبة لمحمد عليه الصلاة والسلام أما عيسى فادعوا عليه ما برأه الله منه أنه ولد بغي وأنه لا يصف أن يكون رسولا لأن الرسل طاهرون مطهرون وهذا ولد بغي فليس برسول وقتلوه حكما لا حقيقة قتلوه حكما لا ما كيف حكما لأنهم قالوا إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله فأقروا على أنفسهم بقسله فيكون لهم حكم الذين قتلوه أما حقيقة فقد قال الله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شكيها لهم وحرفوا الكلم بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم وقالوا ليس هذا رسولا منتظرا وكانوا قبل أن يبعث يستفتحون على الذين كفروا ويقولون سيبعث نبي ونتبعه ونغلبه لكن لما بعث من بني إسماعيل وكانت بنو إسماعيل بني عمهم حسدوه لأنهم يعرفون صفته في والترات والإنجيل ويعرفون أنه أفضل نبي وكانوا يظنون ي... أن أنسيكون أنسيكون من من بني إسرائيل على غير أصل لأنهم لو رجعوا للأصل لوجدوا أن التوراة والإنجيل صرحت بأنه يبعث من أم القرى ويقول مؤرخون إن تجمع اليهود في المدينة إبان بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام كان بناء على أنهم يعلمون أن مهاجرهم هي المدينة فقال نستقبله ونؤمن به فاليهود حرفوا الكلب عن مواضعه بالنسبة لرسالة عيسى وبالنسبة لرسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويقولون سمعنا وعصينا صراحة والعبلة سمعنا وعصي وهذا غاية ما يقوم من المهاد لله عز وجل ورسوله أن يقول البشر سمعنا وعصي وال والعص العصيان مخالفة الأمر أي الخروج عن الطاع إن كان أمرا فبتركه وإن كان نهيا فبإرتكابه هذا ما أصنع غير مسمع يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم اسمع غير مسمع يعني اسمع أصمك الله حتى لا تسمع هذا معنى غير مسمع يعني اسمع قولنا حال كونك غير مسمع ومن ل... ومن الذي لا يسمع هل أصمع فهم يقولون اسمع غير مسمى أي يدعون عليه بالصمم فهم يسخرون به لأنه إذا كان لأنهم إذا كان متعالي بالصمم فكيف يقول اسمع وقيل المعنى اسمع غير مسمع ما تكرهه لكن هذا بعيد عن سياق الآية. وبعيد عن حال له ويحتمل أن يكون معنى اسمع غير مسمع ما يسر يعني سنقول لكن ما يسوك كما قال سمعنا وعصي ولكن هذا يحتاج إلى دليل وذلك لأنه يحتاج إلى تقدير أي غير مسمع ما إيش غير مصنع ما تقرأ هذا هذا في الأول ثانيا يقول غير مصنع ما يصرف هذا نقول هذا يحتاج لا تأمين لأن فيه حدفا والمعنى الأول يكفي في خزهم والجارب الله أن يقول الرسول أسمع لا أسمعك الله وراعنا راعنا الذي الذي يتردوا على سمعه هذه الكلمة يقول إنها فعل أمر فعل أمر متصل به الغمير المفعول وفاعله مستتر وطوبا تقديره أنت أي راعنا أنت نحن من من أي شيء من الرعاية أو من المرايات نعم. و وكلاهما معين حسن، لكنهم لا يريدون للعياة ولا المراعات، يريدون الرعونه الرعونه وهي الجبن والخور وما أشبه ذلك، وهي كلمة عند اليهود في اللغة السريانية بهذا المعنى. باللغة العبرية بهذا المعنى فيقولون راهن أي أصابت الله بالرعون ولهذا نهى الله المؤمنين أن يقولوا هذه الكلمة لأن اليهود يقولونها يروجين بها سوءا فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راهن وقولوا بدلها انظرنا وراهن لين بأرسناتهم وطعماً في الدين يعني يقول هذا الكلام لياً بأسنة حيث يظهرون معناً صحيحاً مقبولاً وهم لا يريدون المعنى الصحيح فغير مسمع يحتمل غير مسمع ما يسوء كما سبق وراعي يحتملهم من المراعاة ومن الرعاية وهم يريدون عكس ذلك يريدون الدعاء عليها أن لا يسمع ويريدون الدعاء عليه بالرغون وهذا لي باللسان ولا لا لي باللسان معنى لي باللسان أن يريد باللفظ أن يريد باللفظ خلاف خلاف معناه الظاهر منه لأنه لوى تكلم لكن لوى هذا اللفظ إلى معنى آخر غير الذي يفهم من اللفظ ولهذا قال لي بألسنة لين أصلها لو يمن لكن استمعت الواو والياء في كلمة واحدة وسبقت حداهما بالسكون فقلبت الواو ياء على القاعدة التصريفية طيب أما كون هذا لين بأسنأة ضلال لكن قال وطاعنا في الدين طاعنا في الدين كيف كان طاعنا في الدين نقول نعم واحد سمعنا وعصينا لماذا عصوا؟ لأنهم لم يظهروا هذا الدين وعاد مرتداء الدين مستلزم للطعن في الدين أي, في... أي عيبه؟ أي عيبه؟ مستلزم, مستلزم العيب الدين